الدرس الثاني الخلفاء الراشدون واحد استمع إلى العبارات وأعدها أبو بكر الصديق رضي الله عنه عمر الفاروق رضي الله عنه عثمان ذنورين رضي الله عنه علي بن النبي طالب رضي الله عنه التسامح العلم العدل الحياء الصدق الشكر الوفاء الأمانة الصبر الشجاعة